الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن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 نسال الله ان يجعلها وديعه عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاسدين ولا مكتونين ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كلٍ وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد. أيها الإطوة المسلمون يقول ربكم يناديكم بإنسانيتكم يا أيها الإنسان انك تابح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقالب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى تعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا الآيات من سورة الانشقاق تخاطب الإنسانية الإنسانية في الإنسان وكثيرا ما أذكر حضراتكم أن القرآن إذا قال يا أيها الإنسان او هل أتى على الإنسان او يا أيها الناس فإنما يخاطب فينا إنسانيتنا بمعنى انه يخاطب فينا عقولنا ونفوسنا وقلوبنا وكياننا المتكامل الذي شرث وكرم فالانسان له مكانته بين مخلوقات الله والمشاهد والواقع يؤكد أن هناك فرق كبير في خلقة الإنسان إذا قارنتها بخلقة غيره، وأن هناك فرق أو أن هناك فرق كبير، أن هناك فرقا كبيرا بين الإنسان في كيانه وتكوينه وتركيبه وبين غيره من المخلوقات وإنما ذلك لأن الإنسان له مكانة وله رسالة الإنسان له مكانة وله رسالة أما غيره من المخلوقات له مكانته لكن ليست له رسالة ومن سياق الآيات في سورة الانشقاق لو تأملت معي وتستمع إلى قول ربك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه وصياغة الكلمات فيها الاعجاز لأنها كلمات رب العالمين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه لو نظرنا إلى سياق الآيات استطعنا أن نفهم ما موقع هذه الآية ولماذا يخاطبنا ربنا بهذا الأسلوب لأن الآية تستشعر فيها كأن الله ينادي الإنسانية الغافلة كأن الله ينادي إنسانية ذاهلة عن رسالتها كأن الله ينادي إنسانية لا تعرف من أين جاءت وإلى أين تذهب وإلى أين مصيرها نداء كأن الله يقول للإنسانية ما لكم؟ لماذا تذهلون؟ لماذا أنتم غافلون؟ ألا تدرون من أين جئتم؟ وإلى أين تصيرون؟ يا أيها الإنسان لو كان الإنسان يعرف من أين جاء وإلى أين يذهب ويركز في كل لحظة عن رسالته في الحياة محتاج إلى من يذكره ولا ما يذكره لكن إنه انسان مسكين الإنسان يحتاج إلى من يذكره وإلى ما يذكره لماذا خلق وإلى أين يصير إنسان عاقل ويحتاج إلى من يذكره بماذا خلق وإلى أين يصير لأن واقع الناس يؤكد أنهم لا يذكرون هذه الحقيقة واقع الناس يقول يقول انهم يسيرون في هذه الدنيا في طغيان وفي غفلة وفي ذهول كأنهم لا يبعثون كأنهم لا يموتون كأنهم لا يحاسبون وإلا لماذا يوجد الظل وإلا لماذا يوجد الطغيان وإلا لماذا ليوجد الاعتداء وإلا لماذا يوجد التخاصم بين الأفراد والأسر وبين القرى والمدن وبين الدول لماذا يوجد كل هذا؟ كل هذا مظهر مظهر من مظاهر الغفلة والذهول عن نقاء الله لماذا يغش التاجر حين يديه؟ لماذا يغش المتعاقد ويتخاذل ولا يوفي بعقده مع من هتعاقد منه؟ معه لماذا تخاصم المستأجر مع من أجر منه لماذا ولماذا ولماذا لأن الناس عن الحقيقة الواقعة غافلون ينسون أنهم سيلقون ربهم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت ماذا يحدث؟ لا إجابة اقرأ تأمل إذا السماء انشقت وهي متماسكة قوية فيها قوة التماسك والبنيان منذ خلقها الله إلى أن تقوم الساعة لا تختل ذرة بمختار ذرة ولا تختل بمقدار شعرة عن نظام حركتها متماسكة قوية تؤدي رسالتها لكنها ستنشق حتما ستتفطر سترتج سيختل نظامها لأن الذي أمسكها أمرها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أمسكها الله تماسكت، ادت أدت رسالتها شمس وقمر ونجوم ومجرات وأفلاك لا يعلم عددها إلا الله تتحرك في مسيره منتظمه تؤدي رسالتها قويه متماسكه رفعها ربها وبناها بغير عمد ترونها تماسكت قوه فيها تماسك ستنشق واذنت لربها وحقت تنشق باذن ربها وبامر ربها هي طائعة لربها حين تؤدي رسالتها ونحن عن ذلك الغافلون السماء بماتيها فيها بشمسها وقمرها ونجومها وكواكبها تؤدي رسالتها التي لا تتم الحياة الا بها لولا هذه الشمس لا تجد زرعا اخضر لولا هذا القمر لا تجد حبا يثمر اتدري ذلك في اهل العلم في ذلك لولا ضوء الشمس وطاقتها لانعدمت الحياه ولولا ضوء القمر المنير ما وجدت ثمره على أرض الله نظام محكم يؤدي رسالته اذن لها ربنا فادت رسالتها وقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالك أتينا طائعين هذا في الدنيا السماء على قوتها وسعة أجرامها وسعة مساحاتها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنت إنسان لك بصر لك عقل لك حس لك جهاز عصبي وجهاز دموي وجهاز تناسلي وجهاز بولي وجهاز وجهاز وجهاز وجهاز, وجهاز, وجهاز وكبد فيه خمسه الاف وظيفه يؤديها وانت لا تدري كبدك معجزه خمسه الاف وظيفه يؤديها الكبد واختص الكبد بنوع من الاختصاصات لم يختص بها جهاز غير كل خليه في الكبد تؤدي نفس الوظائف انظر الى حكمه الله ان اجهزه الجسد كل جزء منها يؤدي وظيفة لكن الكبد يؤدي خمسة آلاف وظيفة كل خلية تؤدي خمسة آلاف وظيفة حتى لو تلف جزء من الكبد باقي الكبد يؤدي نفس الوظيفة حتى لو أخذت نتيجة من الكبد وزرعته سينبت كبد يؤدي خمسة آلاف وظيفة انظر إلى حكمة الله وقدرة الله ومع هذا فخلق الإنسان أمام خلق السماوات والأرض ضعف شديد وتفاهه وحقارة إذا قارنت هذه الإنسانية الطاغية المتجبرة المتكبرة المتكبرة بعلمها المتكبرة بقوتها المتكبرة بذكائها المتكبرة لإمكانها هذه الإنسانية أمام خلق السماوات والأرض حقاره ضعيفة الإنسان على أرض الله نقصة في مجلدات الدنيا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله خلق خلقا أعظم من خلقك خلق أي أيها الإنسان المتجبر أيها الإنسان المغرور يا أيها الإنسان ما غرك لربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الإنسان مغرور، لكن السماوات أقوى ومع قوتها تمضي بإذن ربها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها تمضي حسب أمر ربها إذا أذن لها بأن تتفضل وتنشق وتنهار ستنهار إذا السماء الشقت وأزنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت مدت انبسطت اتسعت ذل عليها من الجلال وما فيها من الاحمال تتفجر فيخرج فيها من البراكين تخرج منها النيران وتخرج منها المياه المحجورة فيه بطنها تتفجر البحار وتتسجر البحار وتخرج النيران وتخرج الصخور تتفجر براكينها وتستسع وتنبسط بعد أن كانت مستديرة كروية تحمل في بطونها اثقالا إذا زلزلت الأرض زلزالها واخرجت الأرض اثقالها يقول الإنسان ما لها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت بإذن ربها وأذنت لربها وحقك ماذا يجري ليست هناك إجابة في هذه السورة ماذا يجري ليست هناك إجابة أقرأها ثانية إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت ما هي الإجابة فكر أيها الإنسان فكر بعقلك ماذا يكون الحال فكر بعقلك إلى ما يصير الحال فكر أو تدبر في آيات الله لتعلم ماذا يجري بعد ذلك لكن ليست هناك إجابة إنما هناك كم يشد عقلك أي يا أيها الإنسان إنك كابح سيحدث هذا وماذا يجري تذكر أنك في هذا الكون لك رساله السماء قدت رسالتها والارض ادت رسالتها وسينشق ذلك وسينفطر ذلك وسينتهي ذلك وسينفجر ذلك لكن اين تصير انت ايها الانسان يا ايها الانسان تنبه لك رساله لك رساله توازي كرامتك كرمك ربك واعطاك من المسؤوليه ما يوازي هذه الكرامه يا ايها الانسان إنك كادح إلى ربك كادحاً حركة فيها شدة وفيها عنف وفيها تأثر كما أن الإنسان يجرح إذا اشتدت حركته في الحياة فنفسه أيضاً تقدح تجدح تتأثر تأثراً بريغاً من حركته لكن الظاهر والواقع أن الإنسان يتحرك من اجل لقمه العيش من أجل البناء من أجل تربية الأولاد من أجل زواج بنته من أجل تعليم ولده يكدح يكدح يكدح وينسى أنه يكدح إلى الله مصيره ينسى أنه منذ ولد يستقبل الاخره بوجهه ويستدبر الدنيا بظهره منذ اللحظة الأولى ينسى هذا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه اتنسى ذلك؟ وقرأ معي قول الله تعالى وقرأ معي قول الله تعالى لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلبون ستيلة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأظل السبيل انظر انظر إلى جمال القرآن وكمال القرآن وتناسق القرآن وجمال القرآن في تفسير بعضه بعضا أقول لحضراتكم نادتنا سورة الانشقاق بانسانيتنا وها هي سورة الإسراء تقول لك ولقد كربنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا وبعدين الواقع بيقول ايه والنتيجة ايه سبحان الله ينتقل بك فجأة فمن اوتي كتابه بيمينه سبحان الله من رحلة التكريم ومشهد التكريم والتعظيم لهذا الانسان الى رحلة المحاسبة فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيله في مقام العزه ومقام التمكن ومقام الثبات يمسك بكتابه ويقراه وفيه نشوه وفيه فرح وفيه فرح يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول اقرا ها كتابيه كتابي اني ظننت اني ملاق فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام السابقه القران يفسر بعضه بعضا من فعل نفسه لماذا خلق وعاش حياته على هذا المنهج اجاب الاجابه خلقت لي رساله اؤديها فهذا الذي ينجح ويؤتى كتابه بيمينه وقلبه الى اهله مسرورا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 ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذه ايات سوره الله ارجع الى, إلى سوره الاسراء فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم في تثبت وتمكن لانهم التزموا بمنهج الله فسعدوا في الدنيا ويسعدوا في الاخره أما الذين لم يلتزموا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعماء هذا الذي قالت عنه سورة الإسراء ومن اوتي كتابه بشماله والعياج بالله ومن اوتي كتابه فمن اوتي كتابه بمينه فأولئك أقرؤون كتابهم ولا يظلمون فسيلة ومن كان في هذه أعماء فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا كان أعمى عن منهج السماء كان أعمى لا يسأل نفسه لماذا خلق وإلى أين أصير احتاج الإنسان إلى من يذكره واحتاج إلى ما يذكره يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فنلاقيه فأما من أوت كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا كان في غفلة الدنيا وسكرة الدنيا وسهوات الدنيا وأموال الدنيا ومناصب الدنيا وغرور الدنيا وطموحات الدنيا كان مسرورا في أهله لكنه يوم قيامه سيكون الحسرة فسوف يدعو ثبورا يقول يا رب عجل هلاكي عجل هلاكي عجل هلاكي في الترمذي والبزار عن الإهريرة حديث مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويبيض وجهه ويمد له في بدنه ستين ذراعا ويوضع على رأسه تاج من اللؤلؤ فيأخذ كتابه ثم يأتي أهله فحين يرونه يقولون اللهم أتنا به اللهم بارك لنا فيه فيأتيهم على هذه نأية الهيئة الجميلة ويقول لهم إن لكل واحد منكم مثل هذا إن لكل واحد منكم مثل هذا تاج من اللؤلؤ وبياض في الوجه وامتداد في الجسد وراحة ونعيم ترى في وجوه نظرة النعيم وأما الكافر فيدعى ويؤتى كتابه بشماله أمن وراءه من وراء ظهره فيتود وجهه ويمتد له في بدنه فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من هذا نعوذ بالله من هذا اللهم اخزه اللهم لا تأتنا به فيأتيهم ويقول إن لكل واحد منكم مثل هذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا والسرط الله لي ولكن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم باحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الاحباب الإنسان احتاج إلى من يذكره ويحتاج إلى ما يذكره ومع كثرة من ذكره وكثرة ما يذكره لا يكاد يلتفت أبدا إلى وظيفته البشرية كلها لا تكاد تلتفت لماذا خلقت وإلى أين تصير فاحتاجت إلى ما يذكرها ومن يذكرها ومن رحمة الله أنه قد لا تقرأ ايه حتى تجد فيها موضعا يذكرك لماذا خلقت وإلى أين تصير حتى لا يعيش الناس في غفلة لأن الإيمان بالبعث والإيمان بالجزاء هو ميزان تنضبط به حركة الحياة الإيمان بالبعث الإيمان بلقاء الله التذكر لهذه الحقيقة تنضبط به الحياة كلها فلا تجد من يظلم ولا تجد من يجر ولا تجد من يأثم لا تجد من يعتدي لو كان الناس يستحضرون في ذاكرتهم أنهم سيقفون بين يدي الله وأنهم محاسبون وأن الموت سيفاجئهم والموت يفاجئنا في كل يوم بأحداث جسام ومع هذا لا يكاد الإنسان يتنبه آلاء الله علينا عظيمة ومع هذا الإنسان لا يتنبه كأنه كأن الله يقول لنا في سورة عبس هذا الإنسان لا يستحق أن يحيا قتل الإنسان ما أفقر قتل الإنسان لا يستحق أن يحيا في هذه الحياة الحياة الشريمة لأنه يحيي حياة الزاهدين الغافلين يحتاج الى من ينبهه ولا تنبه الليل والنهار ينبهان على زوال الدنيا ولا تنبه النفس يخرج ويدخل وينبه على زواله ولا تنبه يأتيه الشيب ولا تنبه يأتيه الضعف ولا تنبه يأتيه الآفات والأمراض ولا تنبه نعم الله تحيط به في كل لحظة ولا تنبه قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نصفه خلقه فقدره ثم السبيل استره سبحان الله العظيم وبحمده ثم اذا شاء انشره ثم, ثم أماته فاقبره الا ترى ان الناس يموتون الا نرى ان الناس يدخلون كما قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ايها الناس انكم تعيشون في اجال معدوده فاعملوا عملا سيرقون به ربكم فان الله قد نعى على ان على كانت قبلكم جعلوا اعمارهم لغيرهم فقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره معملش إلا عليه الانسان مش عاوز يعمل إلا عليه سبحان الله عليها بحمد كلا لما يقضي ما آمره ألا ترى نعم الله حولك فلينظر الإنسان طعامه أن صبنا الماء صبّة ثم شققنا الأرض شقّة فانبتنا فيها حبّة وعنبّة وقضبّة وزيتونا ونخلة وفاكاتا وأبّة وحدائق غلّة لماذا هذا أليس لك أليس نعم الله عليك وتنسى أن الله قال سأبعثك سأحاسبك ستقف بين يدي أقول إن الإيمان بالبعث والجزاء ميزان تنضبط به حركة الحياة لو الناس تذاكروا واستذكروا واستحضروا أنهم يبعثون لوجدتهم لو إخوة متحابين لوجدتهم لو ليس بينهم من يغش ولا يغدر ولا يخون ولا يحدع ولا يقتل ولا يظلم ولا يعتدي ولا يبكر يجب للإنسان أن يقف بينه وبين ربه وبينه وبين نفسه فيراجع نفسه ويحاسب نفسه ويقرأ القرآن لأن القرآن خير مذكر لأنه كلام الرحمن الذي جعل القرآن ذكرا للعالمين إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين اللهم الهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا رشدنا وقنا, وقنا شر انفسنا وقنا شر انفسنا وقنا شر انفسنا اللهم بسرنا بعيوبنا اللهم بسرنا بعيوبنا اللهم بسرنا بعيوبنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا همه الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا عاصيا إلا هديك، ولا مؤمنا إلا ثبتك، ولا مجاهدا إلا نصرك، ولا عدوّا إلا أهلتك، ولا عدوّا إلا أهلتك، ولا عدوّا إلا أهلتك، ولا غائبا إلا سالما غالما إلى أهله رجلك، ولا غائبا إلا سالما غالما إلى أهله رجلك. ولا غائبة إلا كاملا غانما إلى إلهه ردك ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وتذكروا ان الله صلى على نبيه ولا ولازال امرا عليما ومشرعا حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله الله له الله الله لا نهال الله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 إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزوادا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاءا بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا كاسيا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وقلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْ شَاءً فَاجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَاذًا بأصحاب اليمين ثُلَّةٌ من الْأَوَّلِينَ وثُلَّةٌ من الْآخِرِينَ الله أكبر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 يومئذ عن النعيم سمع الله لمن حمده